فالهمها فجورها وتقواها قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها فلا يخافوا قباها تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com